فأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، إذ قضي الأمر، وهم في غفلته، وهم لا يؤمنون. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم، إنه كان صديقا نبيا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 لا تعب للشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أطاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان مليا قال أراغب أنت عن آلهتي إلا أن تهلك أروج منك واهجروني ملياً قال سلام عليك سأعفوك ربي إنه كان بيحفيّ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي وأدعوا ربي عسى الله فَلَمَّ اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّنَّا من الرَّحْمَةَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ يَسَّانَ وَصِدِّيقَ الْعَلِيِّ وَذِكْرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا